بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمنقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُنْقِدَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعَهُمْ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين ألم نَخْلُقْكُمْ مما